وهو الذي أنشأ جناتا معروشاتا وغير معروشات و النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَذَكَرْتَ رَأَيْنِ حَرَّمْ أَمْ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 قُلْ لَأَجِدُ فِيمَا مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فإنه رجس أو فسق أهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون